واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الذياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من الرجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجرئ الفلك فيه بأمره ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدا ورحمة لقوم يقينون أم حسب الذين جت رح السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم ساء ما يحكمون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 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً وَتَنْفَمِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحِيَ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُم إِلَّا يَظْنُونَ وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتوب آبائنا إنكم تمصادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة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 كل أمّة تدع إلى كتابها اليوم تُجْزَونَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 والساعة لا ريب فيها قلتم, قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون